إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبده لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 فقد أخرج أبو داود رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغفاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوبكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائد يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت عباد الله إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم والمتأمل في الأحداث الجارية والوقائع الساخنة لا يدرك تمام الإدراف صدق مبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى الأمم الكافرة تتداعى على أمة الإسلام كما يتداعى الجياع إلى قصعتهم فيقع ذلك الإخبار الغيبي الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فأكثر من مليار مسلم ولكنهم غثاء كغثاء السير وغثاء السير هذه الكلمة مبناها قدير ولكنها جمعت معاني كثيرة ولا غرابة في ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم عباد الله إن الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون اليوم لا يستغرب لا يستغرب من قبل العالمين بسنة لله تبارك وتعالى في التغيير حيث إن هذا الواقع هو النتيجة الطبيعية للبعد عن ذي الله تبارك وتعالى وعدم الإستسلام لشرعه ولا ننتظر في ضوء السنة الربانية غير هذا والله تبارك وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أما الذين يجهلون يجهدون سنم الله تبارك وتعالى أو يغللون عنها وينسونها هم الذين يستغربون ما يحل بالمسلمين ما يحل بالمسلمين اليوم من محن وويلاء وهم الذين يتساءلون أن هذا وكيف يحصل هذا ونحن أصحاب الدين الحق فيجيبهم الله سبرة وتعالى بما أجاب به من سأل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال فقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مهليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ونتيجة الإنسيان هذه السنة الربانية أو الغفلة عنها يقع الانحراب في المواقف المختلفة تجاه هذه الأحوال المذيرة التي يمر بها بها المسلمون ما بين يائس من التغيير قد أصابه الإحبار وألقى وألقى بيده ينتظر, ينتظر المهدي أو المسيح عيسى عليه السلام لإنقاذ الأمة والتمكين لها في الأرض أو مستعجل قد نفد صبره مما يرى من الفطر والنفاق فقرر الجهاد المسلح والمواجهة مع أعداء الدين غير ملتفت للقواعد السرعية وأصول التمكين وأسباب النصر فنجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة ما الله به عليم وآخر رآ مهادنة الأعداء والرضا, والرضا منهم بأنصاف الفلول والدخول معهم في مفاوضات لم التي لم تثمر إلا مزيدا من التمكين للمفسدين والإقرار لهم بالشرعية والوجود أما الذين فقهوا سنن الله تبارة وتعالى الذين فقهوا سنن الله في النصر والتمكين والتغيير وأخلصوا دينهم لله تعالى فقد هداهم ربهم سبحانه لما اختلف فيه من الحق ورأوا أنه لا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها وذلك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم أسباب النصر عباد الله تقوى الله عز وجل فقد جعل الله العاقبة الفسنى لأهل التقوى فليس من عصى الله وخالف وأشرف به وأشرف به وابتدع في دينه ممن ينتخب لأن ينصر الله عز وجل كيف ذلك والله تعالى يقول والعاقبة للتقوى ويقول جل ويقول جل وعلا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يوبكها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ويقول سبحانه إن الله عالذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون مخير وفي آية بلى إن تصبروا وتتقوا يؤتكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله الا بشره لكم ولتقمئ قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العظيم الحكيم ويفصل الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك في بعض ايات القرآن فيقول وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم الله قرضا حسنا فبان لكل من كان له قلب أو أرى السمع وهو شهيد أن الله عز وجل ناصر هذه الأمة لكن النصر لكن النصر تابع لأهله ليس بالأماني والتخيلات التي يلهب بها بعض مشاعر الناس قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فدل هذا الخبر الكريم على أن ولاية الله ونصره يرفعان عن أهل السوء وذلك لأن عدو المسلمين لا ينتصر عليهم لقوته وإنما ينصر ينتصر عليهم حين يتركهم ربهم أي حين يترك الله تبارك وتعالى المسلمين ويكلهم إلى أنفسهم فهناك تكون الغلبة لمن غلب والله مستعان والتقوى عباد الله معناها باختصار فعل المأمور وترك المحبور وأعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه هو الشرك وأهل التوحيد الخالص هم الذين وعدهم الله بالنصر والتمكين والأمن والاستخلاف فقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعمدوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمتنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يا لا يشركون بشيئا فهل اتبه المسلمون هل اتبهوا إلى هذا الشرق العظيم يعبدونني لا يشركون بشيئا وهل يرشح للنصر من يعلق أماله بالحجر وهل يرشح للنصر من يستغيث بميت من البشر وهل يرشح للنصر من يسجد عند قبر وهل يرشح للنصر من يطوف بمشهد رجل صالح وهل يرشح للنصر من يجعل شره وعلانيته بيدي ولي أو يقسم بنبي كل هؤلاء لا يرشحون للنصر وكل هؤلئين منهم الكثير أيها المسلمون لقد روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيره فالتبشير حاصل والوعد محقق لا ريب فيه ولكن تأملوا شرط الإخلاص في قوله, في قوله عليه الصلاة والسلام فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا أي هو في صفة عمله عمل الحسن ولكنه أراد به هذه الدنيا ومتاعها, ومتاعها الرخيص فلذلك لا ينصر فكيف بمن عمله بغير عمل الآخرة أي بغير طاعة الله عز وجل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 والصلاة والسلام على من أرسله ورحمة للعالمين أما بعد عباد الله فمن أنواع التقوى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأساس الثاني بعد الإخلاص الذي يبنى عليه العز والتمكين قال الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعدوا وجاعدوا الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظهور والانتصار هو حق خالص لأهل السنة فقال لا تزاد طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأذي أمر الله وهم كذلك رواه السلم ومما يدل على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهزيمة ما حدث في غزوة أفض حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرمات أن لا يغادروا أماكنهم وقال لهم كما عند البخاري وأبي داود قال لهم لا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم أي انتصرنا على عدونا فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا في رواية وإن رأيتمونا تخططنا الطير أي إن هزمنا هزيمة النكرار فلا تفرحوا من مكانكم فلما رأى المسلمون أنهم انتصروا والغنائم العظيمة بين أيديهم وأعينهم ترمقها وأنفسهم ترمو إليها ترك جمع منهم أماكنهم يريدون الرصول إليها فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله والله ف نأتي أن الناس فلا نصيب من العنيمة فأتههمهم فصرفة جههم أي أنهم ب أمرهم وأقبل من هزممين فأص ب سبحونَ قتيلا حتى دار عليهم عذبههم وتركم الله عز وجل كسون بين عديهم لمجر مخالفة لمرهصللىى الله عليه وسلمم وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولقد سبقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفتم عنهم ليرتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين رباد الله نبقى مع هذه السورة العظيمة سورة آل عمران والتي صورت لنا في أكبر جزء منها مشاهد من غزوة أخذ ليعتبر بها المسلمون ويستخرجون منها الفوائد والعبر ويتدارسون السنن التي لا تتبدل ولا تتغير فبينت هذه السورة أن مادة الإعداد الذي تنتصر بها الأمة على عدوها لا تقتصر على آلة الحرب بل يتحتم عليها التعبئة الكاملة حيث لم تقتصر على معالجة الجماعة المسلمة في ميدان المعركة فقط بل في ميدان النفس البشرية والحياة الواقعية ومن ثم ومن عرّج السياق القرآني على الربا فنه عنه في هذه السورة فقال يا أيضا هالذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفاً وعرج على الانفاق في السراء والضراء فحث تحض عليه وعرج على قاعه الله ورسوله فجعلها مناط الرحمه وعرج على كرم الغيظ والعفني عن الناس وعلى الاحسان والتقهور من الخطيه بالاستغفار والتوبه وعدم الإسرار فجعلها كله كلها, كلها مناط الرضوان فقال جل وعلا في هذه الصوره وسارعوا إلى مغفره من ربكم وجنته عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المسلمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسغوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين كما عرج على مبدأ الشورة وتقريره في احرج الأوقات فقال جل وعلا جل وعلا دائما في هذه السورة فبما رحمة من الله دينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعش عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وحتى على الأمانة التي تمنع من الغلول فقال وما كان لنبي يغل ومن يغلل يأتي بما عل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون وحد على البر والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات فقال ولا يحسبن الذين يبخلون, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو سر لهم سيطوعون ما بخلوا به يوم القيامة لله نيرا في السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فعرّف سبحانه وتعالى على هذا كله وذكره في هذه السورة لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع فالسؤال المطروح هو هل حققنا هذه القيم التي رب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه السورة ثم تخلق النصر عنها هذا هو السؤال فهل حققنا, فهل حققنا التوحيد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل انتهينا عن أكل الربا وأكثر معاملات الناس اليوم لا تتاد تخل منها وهل ينفق الناس من الصدقات الواسفة والمستحبه ما تسد حاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين وهل اتصفنا بصفة كرم الغيض والعفو عن الناس أم تطور ثائرة الواحد منا بمجرد سماع أو رؤية شيء من أخيه لا يعجبه وهل وهل اتصفنا بصفة الإحسان بجميع معانيه وهل يرجع أحدنا إلى الله ويتوب من خطاياه أن نبقى مصرين عليها وهل اتصفنا بصفة الأمانة وحافظنا على أولادنا ومسؤولياتنا وأوقات أعمالنا والإطران فيها والأسئلة كثيرة والجواب عنها عند كل واحد منا عباد الله حديث الناس هذه الأيام عن إعلان رئيس أمريكا أن القدس عاصمة, عاصمة اليهود عليهم نعنة الله وهذا مما يبجع المسلمين الغيورين على مقدساتهم ويدمي قلوبهم ولكن الذي يؤسف له هو تعامل المسلمين مع هذه الفاجعة بالمسيرات والمباهرات والإسفنكارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع فأغلب هؤلاء تخلوا مساجدهم أو تخلوا منهم المساجد وتخلوا صدورهم من القرآن وتخلوا أفعالهم وظواهر من اتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف يرجون نصرا فنصر الله عز وجل لا يكون إلا بالإخلاص له والتمسك بدينه ظاهرا وباطنا والإستعانة به وإعداد القوة المعنوية والحسية بكل ما نستطيع ثم القتال لتكون كلمة الله هي العليا وتطهر بيوته من رجل أعدائه أما أن نحاول, أن نحاول قرد أعدائنا من بلادنا ثم ثم نسكنهم ثم نسكنهم في قلوبنا بالميل إليهم في كل ما يخركونه أما أن نحاول قردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منه الافلام الفاتنه وأفكار مضلله أما أن نحاول فردهم من بلادنا مع ممارسة هذه الأمور فذلك التناقض البين والمسلك غير السليم والفجوه السحيقه بيننا وبين النصر قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله له قوي عزيز الذين ان مكنناهم في الارض فقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا لله عاقبه الامور نعم اقاموا الصلاة واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا كما قال بعض المبيعين أيام الحرب مع اليهود قال غدا تغني أمك التوم في تل أبيب فهل ينصر مثل هؤلاء, هؤلاء وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة غدا تفتح مكة صلى ثماني ركعات إما شاكرا لله تعالى على الفتح أو تعبدا بصلاة الضحى والعبادة من الشكر وهكذا حال كاتبين في الإسلام يعقبون الفتح بالشكر والتقوى وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس بلاد الشام كان قائدها أبو عبيد بن الجراح فأرسلوا إلى عمر لكي يأتي الاختلام من رفاته ببيت القدس أو بيت المقدس فكان يسير وهو هو وأبو عبيد بن الجراح فوصلوا إلى مخابة والمخابة هي بركة من الماء فوصلوا إلى مخابة يريدون أن يقوب فيه فنزل, فنزل عمر رضي الله عنه مع عن ناقته وحمل عليه على كتفه وصار في المخابة أي في هذه البركة فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لا يسرني أن يراك أعداء الله على هذه الصورة فقال فقال عمر كلمة صارت تكتب بماء الذهب فقال لأمير لو غيرك قالها يا أبا عبيدة فاجعلته نتالا نحن أمة أعزها الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ربا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الذين ولا يشركون بك شيئا اللهم واجعلنا ممن يتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا من الذين يتبعون الشرائع التي شرعت من بعده من أهل البدع يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر اعداء اعداء الله جميلة. اللهم وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم مكننا في الأرض يا ذي الجلال والإكرام اللهم آتي نفوسنا تقوها اللهم زكيها أنت خير من زكاها إن أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا سفيته ولا عسيرا إلا يصفرته ولا كربا إلا فرسته ولا دينا إلا غضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا أديته اللهم اغفر لوالدين وارحمهما كما ربيان صغارا الله وعدمائنا وكل من علمنا وكل من كان له فضل علينا اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وباردنا فيما أعطيك وقينا واصلق عنا شر ما حضيك فإنك تقضي ولا يبقى عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل يه انك حميد مجيد